يريد الانسان ليسجو امامه يسال ايا يوم القيامه فاذا برق البصر وقطف القمر هو جمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر يقول الانسان إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معابيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمع فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة يا وطيل من طاق وظن انه الفراق كلا اذا ضنغت الدمع يا But it's simple, but it's simple. أولى. أيحسب الإنسان أي ترك سدا ألم يكن ضفة من من يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجاء